وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل رباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أرفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا